وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرعوا نخيل وزرعوا نخيل صنوان وغير صنوان يصطاد بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِن تَعْجَب فَعَجَبُوا قَوْلُهُم أَإِذَا كُنَّ تُرَابًا أَإِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الَّذينَ فِي أَعْنَاقِهِمْ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 وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أثر القول ومن جهر به ومن, جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنه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 يُرْقَفُ فَوْفًا وَقَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ السِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ صِفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفسيه إلى الماء إلا كباسط كفسيه إلى الماء إلَيَّ بِلُغَصَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دعاه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 فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا ومما يوقدون عليه في النار بتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءا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 لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَلَكَّأُ أُولُو الذين ينفذون بعهد الله ولا ينقضون بالميثاق والذين يوصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بثواب وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقاب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبانها الملائكة <تصفيق> يدخلون ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقصعون ما أَمَرَ الله به أن يوصل ويفسدون, ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويغدر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 ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوباء لهم وحسن ما آبوا. كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّا لتثلو عليهم الذي أوحينا إليك.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 فَلَمْ يَنِئْسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ لوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَنَا جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا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 آخرة أشقر، وما لهم من الله من واق، فسلوا الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنها، وأكلها دائم وظلها تلك عقب الذين استحقوا.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 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إلا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِيدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوثّيّنك فإننا عليك البلاغ وعلينا الخساب أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ نَعْسِ الْأَرْضَ نُنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْطِبَ لِحُكْمِهِ